الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه يجمعين ومن سار على سبيله واتبع هديه الى يوم الدين ونستفتح بالذي هو خير نسال الله ان يوفقنا جميعا للقول الصائب والعمل الصالح وأن يبارك لنا في الأقوال والأعمال إنه هو ولي ذلك والقادر عليه أيها الإخوة درسنا في هذه الليلة المباركة في ما تم من عمل مثمر قام به الصديق رضي الله عنه لجمع كلمة الأمة ولقمع أهل الطغيان وللقضاء على الفساد فنكص عدد من الناس عن الجادة وحادوا عن الطريق السوي بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام إلا أنه رضي الله عنه أي أبو بكر رضي الله عنه لم يهادنهم ولم يتباطى في إيقافهم عند حدهم وأقسم قائلا لو منعوني عناقا أو منعوني عقال بعير كانوا يؤدونه لرسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم عليهم تجهز الألوية ولم يبقى على دينه إلا عدد قليل وهم أهل مكة والمدينة والطائف، وقليل من غيرهم وأما الأكثر فهم حادوا ورجعوا منهم من رجع عن الإسلام بالكلية فقالوا لو كان محمد صادق ما مات ومنهم من قال إنه قد مات فنحن نصلي ونصوم ونحج ونأتي ببقية شعائر الإسلام على الزكاة فإنها كانت تدفع للنبي وبعد وفاته نحن أولى وأحقوا بأموالنا ومنعوا الزكاة فجهز رضي الله عنه أحد عشر لواء لقتال المرتدين ولي إيقاطهم عند حدهم ولإعادتهم إلى حضيرة الرشد والصواب إما أن يعودوا على ما كانوا عليه فيجددوا شهادتهم ويقوموا بالإسلام حق القيام وإما السيف بيننا وبينهم وكان من أشدهم وأعتاهم وأكثرهم عنادا وأطولهم في الشر والفساد هو مسيلم على الكذاب ومسيلم هذا قالنا أنا أشهد أن محمد رسول الله لكن أنا مكلف من بعدها أنا شريك له يقول ونحن وقريش ركا ولكن ولكن قريش يتطاولون علينا يقول أنا أشهد أن محمد رسول الله لكن أنا شريك له في الأمر ما دام حيا فالأمر لكن إذا مات فأنا الذي أتولى وأتى بمن يشهد أتى بأناس ظهر عليهم أو ظهرت عليهم بوادر التقى والصلاح فشهدوا أن مسيلمة هو الخليفة وهو مرسل بعد المصطفى عليه الصلاة والسلام والذي حملهم على ذلك هو الحمية هو العنجهية هو العصبية القبلية حتى قال قائلهم كذاب اليمامة خير من صادق مضار كذاب اليمامة يعنون بذلك مسيلمة خير من صادق مضار فما دمنا نحن من أهلي تلك البلاد ما دمنا من بني حنيفة وعرف بني حنيفة في جهيتهم، وعرفوا في ذلك الوقت بما كانوا عليه من عناد وما كانوا عليه من قصوة وغلظة حتى أن أبا بكر رضي الله عنه أوصى خالد أن يعامله معاملة خاصة يترون أن النبي عليه الصلاة والسلام مرسل وعن مسلم كذب فقال ولكن قالوا كذاب اليمامة كذاب خير من صادق مضر ويدرون عن النبي عليه الصلاة والسلام هو صادق وبدأ الرجل يتطاول في الأمر وبدأ يدعي الوحف ويدعي أنه نزل عليه من القرآن وقد أبتلوا به ولكن أين العقول ولكن أين العقول كان هناك بالمناسبة بئر حفروها بئر حفروها وكان فيها ماء عذب وهو في اليمامة فدعوه بصفتي نبيهم أنه هو المرسل إليهم دعوه لأجل أن يدعوها في هذه العيد ولأجل أن يرقى فيها لأجل أن تشتتع لأجل أن تزيد الحلاوة يعني حلاوة الماء فجاء الرجل وبصق فيها فأصبحت ملحا أجاجا وهذا من الفتنة وهذا من الفتنة جاءه رجل وقال إن شعر ابني غيره يعني غيره عادي أريد أن تمسحه لأجل أن يكون له شعر نظيف أو لأجل أن يكون له شعر عادي فما كان من سيلم إلا أن مسح رأس ذلك الغلام فأصبح أقرع بدون شعر ريبا الخطوة الثالثة وأكثرها جاءه رجل وقال إنا إني رزقت بعدد من الأولاد وإنهم يموتون إذا بلغ الواحد سنتين ثلاث معك وأنا الآن عندي ولد عمره عشر سنوات ورزقت بآخر وأريد أن تدعو لهم بأجل أن يزول ما كان ما كان يحل بنا سابقا من فقداننا فدعا له فلما ذهب الرجل إلى بيته وجد الابن الكبير اللي عمره عشر سنوات سقط في بئر ومات ووجد أن الصغير في النزع الأخير أيضا وأنه وحد مات جميعا في ساعة واحدة الرجل بدأ يهذي يهذي وقد جاء ثمامة بن أثال وثمامة أمير من الأمر قال يا بني حنيفة كيف كيف تصدقون هذا الرجل الذي يقول يا غفدع نقي ما تنقين لما تشربين ولفضين تعكلين و... هذا ما هو كلام هذا هذا قرآن كيف هذا أليس لكم عقول أليس لكم أحلام أليس لديكم دراية لما قال له أحد الصحابة إنه نزل على محمد صلى الله عليه وسلم إنا أعطيناك الكوفر فصل لربك وانحر إن شانعك هو الأبتر سوء وأنا نزل علي البارحة مثلها أختها بببب نزل السلام قال وماذا نزل عليك قال نزل علي يا وبر يا وبر ليس لك إلا أذناني وصدر والباقي حقير النقد هذه مثل انها طيلاك الكودة اين العقوم واين الاحلام فالرجل عنده القوة وعنده الفأس وعنده الرجال الذين يقاتلون حتى استشهد في الحديقة التي تسمى حديقة الموت استشهد فيها عادة من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم <تصفيق> فخالد رضي الله عنه سار من مالك بن نغيرة وسار من حليحة بن حويلد الحسد واتجه إلى اليمامة بأمر من أبي بقر وقد أوصاه بمعاملتهم بالشدة والغرضة والبعث فلا يمكن أن يرتدعوا إلا بذلك ولا يمكن أن يعودوا إلى الرشد والصلاة إلا إذا بغلب عليهم القول وشدد عليهم التعامل هكذا فعل ربي الله قبل ذلك كان مالك ابن نويره وغتل وأمر رضي الله عنه أمر خالد أن يجعل رأسه يحتل أثافي، ومعنى الأثافي اللي يوضع فوقها الجلد. ف وبكاه أخوه، وبكاه أخوه متمم، بكاء عظيم، وأكثر من ذلك فسدعه عمر رضي الله عنه. قال أنا أخي زيد، نفس الشيء فتى، وأخي مات، وما عملت ما عملت. فأجابه بجواب أسدد عمر رضي الله عنه يقول أنت أكثرت البكاء على أخيك وأكثرت العويل عليه أنا أخي نفس العملية فما كان من متمم إلا أن قال والله يا أمير المؤمنين لو كانت نهاية أخي كنهاية أخيك ما قلت بيتا واحدا ولا قلت كلمة واحدة يقول عمر رضي الله عنه ما, ما عزاني أحد بآخي كما عزاني هذا الرجل لأنه قال له إن أخوك انتقل من هذه الدار شهيد يقارع الأعداء ويصول ويجول ويكر ويفر وعما آخي فقد قتل مرتدة والردة نعرف مصيرها فيقول لو أن أخي مات أو انتقل من هذه الدار كما انتقل أخوه ما بكيته ما قلت فيه بيتا واحدا فيقول عمر مستحسنا هذا الكلام ومعجبا به والله ما عزاني أحد بما عزاني به متم الآن أيها الإخوة نقره ما وقفنا عليه وهو ردة اهل اليمام نعم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم قال رحمه الله تعالى تديكم ردة اهل اليمام مفتونينة بالمسلمة الكذاب عن رافي بن خديج رضي الله عنه قال قدمت أهل النبي صلى الله عليه وسلم وفود العرب قدمت وفود العرب قدم وفت طي قدم وفت بني حنيفة قدم وفت بني هسد قدم وفت خزاعة قدم قدم إلى آخرة ولما جاء خزاعة في مر بنا في لما قال يا ربي إني ناسد محمدا فأبينا وأبيه الأثلدى ان قريش نخلفوك الموعدة وختلونا ركعا وسجدا وكان ذلك مقدمة للفتح المهم يقول ما جاءنا وقت اقسى واشدت غلبة وقسوة من وقت اليمامة وكان معه مسيلمة وادعى مسيلمة وكان اسلم وادعى انه أن النبي عليه الصلاة والسلام جعل له القمر من بعده. وأحضر الشود. الشود هؤلاء شاهدوا بالباطل. لأن نتيجة الشهادة هذه نتيجة الحمية والعصبية والقبلية إلى آخرين وما يقول غيره أحدهم فعل أنا إلا من غزيته إن غلط غليته ويترشد غزيته أرشوتي تأني مع الجماعة حلا ظلال وعلى هدى نعم فلم يقوم علينا وحد أقسى قلوبا ولا أحرى أن لا يقول الإسلام يقر في قلوب من بني حنيفة يعني حقساهم قلوبا وشدهم بحيث لا يقر الإسلام يعني لو دخل اليوم بكرا بيطلعوا لا يقر الإسلام في قلوبهم من بني حنيفة وكان مسيلم مع وادعى انه اشرك في العمر يقول العرض بيننا وبينكم ولكن حريش لا يعلمون نعم قال فلما انصرفوا ان الى اليمامة ادعوا ادعى ادعى, ادعى من اللي... هو الذي ادعى سيلم سيلم. نعم سيلم. ادعى مسيلمة لانه قال هنا وكان مسيلمة مع الوف فلما انصرفوا إلى اليمامة ادعى من هو للدعى؟ مسيلمة وحدف ما يعلم جائز كما تقول زيد بعد من عندكما وحدف ما يعلم يعني بدل ما يقول رحمه الله فلما انصرفوا إلى اليمامة ادعى مسيلمة أن النبي ما في داعي يأتي باسمه لأنه قريب العثل وحدف ما يعلم جائز كما تقول زيد بعد من عندكم يقول إنسان من عندك تقول عندي زيت بدل ما تقول مثلا يقول من عندك تقول زيك بدل ما تقول عندي زيت تكتفي بالجوار نعم فلما صلحوا إلى اليمامة ادعى أن النبي صلى الله عليه وسلم أشركوا في النبوة وكتب إليه يعني أعطاه كتاب إنك بعدي عن كنيقي نعم وكتب إليه من مزال متابع مسيلمة كتب رسالة بعد ما وصل لليمامة من مسيلمة رسول الله إلى محمد رسول الله انت رسول وانا رسول كل واحدة لكن انا رسالتي بعد ما تموتين ما دمت على قيد الحياة انت لك الرسالة وانا الذي اتي بعدك <تصفيق> نعم وكتب إليه من مسيلمة رسول الله <تصفيق> إلى محمد رسول الله نص عبارة الله عليه وسلم. فيها الفراء وفيها الكلام المبتذل وفيها السخافة التامة من مسيلمة رسول الله إلى محمد رسول الله أما بعد فإني أشركت معك في الأرض أنا شريك لك الأمر بيني وبينك وإن لنا نصف الأرض ولقريش نصفها عندنا اليمانة عندنا الخرج عندنا المناطق غيرك السيح وكذا وكذا وعندك وعند مكة والمدينة والطايف ومهاش بعدها لنا نصف الأرض ولقريش نصفها ولكن قريش قوم يعتدون هذه رسالة ولكن قريش قوم يعتدون عجابه <تصفيق> النبي عليه الصلاة والسلام برسالة قال فيها من محمد رسول الله إلى مسلمة الكذاب انت كاذب وما ومتعيت به باطل اما ذات فان الارض لله ويقول ان الارض لنا نصف لكم نصف ولكن انتم قوم تعتدون يقول عليه الصلاة والسلام في رسالته أما بعد فإن الأرض لله يوردها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين نعم أما بعد فإن الأمر فإن أما بعد فإني أشركت في الأمر معك يقول هو دعا في رسالته يقول أنا أشرك أنا ما أكتب لك من باب الإتعاء أو أريد أن أأخذ شيء ليس من حق الله أنا تري شريف معك لي النصف لك النصف، ولكن قريش يعتدون نعم وإن لنا نصف الأرض ولقريش نصفها ولكن قريش قوم يعتدون فكتب إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم بسم الله الرحمن الرحيم من محمد الرسول الله إلى مسلمة الكذاب أما بعد فإن الأمر لله يورث من العاقبة، فإن الأرض لله يورثها من, من عباده،, عبادة. وأنت لك نص وانا لنصر، هذا كلام سليمان. النبي عليه الصلاة والسلام قال: الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. العاقبة لأهل التقوى، وأنت من أهل الضلال، وأنت من أهل الفساد. وأنت من أهل البغي وأنت من أهل الارتداد نعم وجد بعد رب الله ذلاله بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأسفقت ما هو بني حنيبة على ذلك إلا أفدادا من ذوه قولهم إلا أخيار من أهل المروعة من أهل الحجاء من أهل العقل من آل الدراية أما الغير فانصاعوا معه كيف؟ قالوا كذاب اليمنى ما خير مصادق مدام الرجل منا ومن بني جلدتنا ومن قبيلتنا فكوننا نتبع على حق وضلال أفضل من أن نتبع غيره نعم وكان من آدم من فتن به قوم شهادة الرجال من الرجال. الرجال بن عفوة له بإشراك النبي صلى الله عليه وسلم والرجال هذا كان ممن يظهر يظهر العقل والدراية والحجة ولكن حملته العصبية أن يشهد شهادة زور وهذه الشهادة تتمثل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم الشرك مسلما معه بحيث يكون شريكا له في الرسالة نعم. جهاد الرجال بن عفوت له بإشراق النبي صلى الله عليه وسلم إياه في الأم، وكان الرجال من الوث الذين قدموا على النبي مع مسائنا. نعم. نعم، وكان الرجال من الوث الذين قدموا على النبي صلى الله عليه وسلم، فقرأ القرآن وتعلم السنة. قال ابن عمر، وكان من أفضل الوث عندما وكان من أفضل الوث أن يفر عليه العقل والبرايا. والحجا والفطنة لكن الشيطان سول لهم وأملا لهم نعم وكان من أفضل البحض عندنا وكان من عدم فتنة على أهل اليمام من غيره لما, كان, لما كان يعرف به لما كان يعرف به يعني من أعظم الفتن شهادة الرجال هذا لأن الرجال هذا عرف بالعقل والحكمة والدراية ولكن الشيطان سول لهم وعمل لهم. نعم قال رافي ابن خديد كان بالرجال من الخصوص ونزوم قراءة القرآن ويكترهم <تصفيق> الناس. كان يخشع ويقرأ القرآن ويكثر من الصلاة لكن شاهد بأن مسلمة شريك في الأمر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم والخير فيما يرى شيء عجب وكان عمر اليشكري من أسراتهم وكان صديقا للرجال نعم. وكان مسلما يكتم إسلاما مسلم ولم يرتج ويكتم إسلاما ونظم أبياتا يبين فيها الموطف المخزي من الرجال ومن معه نعم فقال شعرا فسعى في اليمامة حتى كانت الوليدة والسبيا سلولا يعني رفال الصعار يجدونهم في في طريقهم في ذهابهم في عودتهم. انتشر هذا الشحب. نعم. يا سعاد الفعاد بالتأثان. طال ليلي بفتنه الرجال. فتنه الرجال لأن هو الذي فتن الناس. نعم. انها سعاد من حدث الدهر عليكم كفتنه الرجال. نعم. فتنه القو بالشهادة والله عزيز ذو قوة بهال. فبلغ, فبلغ, فبلغ ذلك. فبلغ ذلك مسيلمة. ومحكم وأشرافيم فتلفوه ففا ففا ففاتهم, ففاتهم. ففاتهم. وليت بخالد فأخبره بحالهم ودلّه على عوراتهم لأن خالد رضي الله عنه في الطريق إليهم نعم وليت بخالد فأخبره بحالهم ودلّه على عوراتهم وعظمت فتنة بني حنيفة بكذابين كذابين ب... الذي هو مسيلمة نعم. إذ كان يدعو لمريدهم ويبرك على مولودهم ولا ينحاهم عن الاغترار به نعم. ما يريهم الله ما يحل به من الخيبة والخسرات جاءه رجل بمولود فمسح رأسه فقرى وقرى كل مولود له فقرى وجاءه آخر فقال إني ذو مال وليس لي مولود يبلغ سنتين حتى يموت إلا هذا المولود وهو ابن عشر سنين ولي مولود ولد أمس فأحب أن تبارك فيه وتدعو أن يطيل الله عمره قال سأقلب لك فرجع الرجل إلى منذله مسرورا ووجد الأكبر قد تردى في بير <تصفيق> ووجد الأكبر قد تردى في بئر ووجد الأصغر في نزل الموت فلم, فلم يمس ذلك اليوم حتى مات جميعا وتقول أمهما الله والله ما لأبي ثمامة عند إله منزلة محمد أم الأولاد تقول ما له منزلة لو كان له منزلة ما حصل أولادي واحد مات الضحى وواحد مات في المساء والله ما لأبي ثمامة عند إلهه منزلة محمد عليه الصلاة والسلام نعم وحفظت بنو حنيفة حفظ بير فاستعذبوا ماءها وطلبوا منه أن يرقى في ذلك الماء لأجل أن يزيد حلاوة فبصق به فما كان منه إلا أن صارت البئر ملحا وجاجا نعم وحفلت البئر حنيفة بئرا فاستعذبوها فأتوا مسيلمة وطلبوا أن يبارك فيها ففسق فيها فعادت ملحا أجاجا نعم وكان السديق رضي الله عنه قد أهدا إلى خالد إذا فرغ من أسد وغطفان وتأهى أن, أن يقصد, يقصد اليمام نعم وبني أسد وغطفان أن يتوجه إلى اليمام نعم وأكد عليه في ذلك فلما أذفر الله خالدا بهم تسلنا بعدهم إلى المدينة يسألون أبا بكر كن يباعهم عن الإسلام فقال ضيحتي اياكم, إياكم وامان لكم, لكم ان تلحقوا بخالد وان تتبعوه فمن كتب الي خالد انه حضر معه اليمامة فهو امن وليبلغ الشاهد الغائب ولا تقدموا عليه. من اراد منكم ان يفتح صفحة جديدة فليلحق بجيش خالد نعم فقال بيئت إياكم وأمان لكم أن تلحقوا بخالد فمن كتب إلي خالد أنه حضر ما اليمام فهو آمن وليبلغ شاهدكم غائبكم ولا تقدموا عليه لا تخدموا عليه يعني العهد الذي بيني وبينكم والميثاق إذا كنتم تريدون حق دمائكم وتريدون سلامتكم أن تلحقوا بخالد وبلغوا من وراءكم اما انا فلا تقدموا علي المهمة التي كلبتكم بها ان تتبعوا خالد في مسيره لليمامة نعم قال ابن الجهم اولئك الذين لئفوا به هم الذين انكسروا بالمسلمين يوم اليمامة ثلاث مرات نعم. وكانوا على المسلمين بلاء وكانوا على المسلمين بلاء نعم قال شريكن الفزاري كنت ممن شهد شهد زاخة مع عيينة ابو الحسن ثم رضقني الله الانابة فجئت ابا بكر فامرني بالمسير لقد خالد. مع عيينة وعيينة هو شيخ بني في زارة وقد قاتل ضد المسلمين فيقول فمن الله علي فجئت ابا بكر فامرني بالمسير الى خالد وكتب معي إليه الرسالة الآتية كتبها أبو بكر رضي الله عنه مع شريك الفزاري وكان شريك في بداية أمره مع عيينة ابن حصن وعيينة كان أميرا أو هو أكبر أمرائهم وقد نأى عن الجادة وابتعد عن الطريق السوي فهذا شريك يقول وفقني الله ورزقني الإنابة وذهبت إلى أبي بكر فأمرني أن ألحق بخالد وأعطاني الكتاب الآتي نعم فجئت أبي بكر فأمرني بالمسير إلى خالد وكتب مئي إليه أما بعد فقد جاءني كتابك تذكر ما أذفر الله بأسد وغطفان والكرم ما أذفرك الله تذكر ما عذبك الله بأسد وغطبان، وإنك سائر إلى يمامة سائرون يعني بعد أسد وبعد غطبان، بعد خليح بن خويلد العثدي وبعد مالك بن نويره وإنك سائر إلى اليمامة. هذا عفوا التعليمات. نعم. فاتق الله وحده لا شريك له. يجعله نصب عينيك. نعم. وعليك بالرتبة بمن معك من, من معك من المسلمين. لا تقتل تش... عليهم. لا تشدد عليهم لا تحملهم ما يعجزون عن حمله نعم كلهم كالوالد كلهم كالوالد فالوالد يرفق بأولاده ويرفق بعفاله ويرفق بمن معه ويعاملهم بالحسنة كلهم كالوالد وإياك يابن يا الولي، لأنه خالد بن الوليد وإياك يابن يا الولي، ونخوة بني المغيرة لأنه هو خالد بن الوليد بن المغيرة نعم وإياك يا ابن الوليد ونخبت بن المغيرة بعني عسيت فيك من لم أعصوه في شيء قد يقول لي ثقتي فيك وما أوامله وما أتوقعه من فتح يسوقه الله على يديك عصيت أناسا لم يسبق لي عن عصيته لأن بعض الصحابة كان لهم رأي في ثورية خالد رضي الله عنه. فيقول أبو بكر رضي الله عنه يا إياك إياك يا ابن الولي ونخوة بني المغيرة فإنني عصيت فيك من لم أعصيه في شيء قط. عندنا كبار الصحابة كانوا يتشاورون وعفواً بكر رضي الله عنه لم يعصيهم في شيء قط. يقول عصيتهم فيك لأن لهم رأي. لهم رأي لأن خالد رضي الله عنه عنده من القوة وعنده من الشجاعة وعنده من البس ما قد يعني ما خشوا أن يؤثر على بعض من معه نعم.